عائزاً به من صفته أو أن اعصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهدى وبعده اخوتي في الله ما أهون الخلق على الله عز وجل إنهم أعصوه وخالفوا أمره في الحقيقة آيات سورة فود التي سمعناها في هذه الليلة يعني السمة المميزة لها والفارقه أن الله جل وعلا يعرض فيها بين موقف فريقين فريق أصحاب الجنة وفريق أصحاب النار على مر العصور المتتابعة وكأن القصص هي هي فأصحاب النار دائما على طريقها سائرون وأصحاب الجنان دائما لها طالبون وما اهون الخلق على الله عز وجل إنهم عصوه وخالفوا أمره فلا ينفع أحد منهم نسبه ولو كان ابن نوح عليه السلام لا ينتفع بنسبه بين يدي الرحمن جل في علاه وما أغبى الخلق العذاب منعقد فوق رؤوسهم وهم يريدون أن يفعلوا الفاحشة على باب لوط وهو يجادلهم كما اخبر الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون شيء عجيب ولكن السؤال الان يا ترى هل تدري ما هو الفارق بين اهل الجنه وبين أهل النار أو بعباره اضغط الفارق بين الفريقين لا شك أن الفارق الأول هو توفيق الله عز وجل وأما الفارق الثاني فهو ميداننا الذي نعيش فيه في هذه الليلة بإذن الله جل في علاه مع فرسان في ميادين الإيمان فهذا الميدان الذي من خلاله انقسم الناس إلى أهل جنة وأهل نار والذي فرق بين هؤلاء الذين وجدوا الرفقة التي تعينهم إلى الجنان والأخرى التي أخذتهم بعيدا عن طاعة الرحمن فسقطوا فيما يغضبه جل في علاه فهذا الميدان هو ميدان الصحبة والأخوة الإيمانية فهذا هو الفارق في الحقيقة الفارق الذي فرق بين الفريقين هو هذه النقطة الأساسية الصحبة التي تأخذ بالإنسان إلى طريق الرحمن أو الرفقة التي تعلي به شأنه إلى طريق الجنان فهذا فارق مهم جدا أيها الحبيب على طريق العبد وسيره إلى الله الصحبة والرفقه التي تكون حولك أخوة الإيمان كما أخبر الرحمن جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني تخيل حضرتك في يوم القيامة كل من اجتمع على شيء وكان عليه قليلا في هذه الدنيا فيكون بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لأن أصل الصحبة من المصاحبه يعني الملازمة يعني يحدث ملازمة طويلة بين بعضهم بعض وفي الغالب لا يجتمعوا إلا على هدف يجمعهم، فينظر إن كان الهدف لله جل وعلا ارتفعوا وإن كان لغير الله جل وعلا ظله فمن اجتمع في الدنيا على هدف ضيعه يأتي يوم القيامة يندم على تلك الخلة فهذا الذي اجتمع مع صاحبه في مجلس ضيبة أو نميمة محرم يأتي يوم القيامة يكون عدوا لصاحبه يتمنى لو تخلص منه وهذا الذي اجتمع مع صاحبه على بدعة من البدع فوقع في رد سنة من السنن يأتي يوم القيامة يعادي هذا الإنسان ويتمنى أن لو لم يعرفه في هذه الدنيا لينجو بين يدي الرحمن والآخر الذي اجتمع مع صاحبه في مجلس جمعهم فيما يغضب الرحمن جل وعلا في شرب سجارة أو في شيء محرم يغضب الله جل وعلا ياتي يوم القيامه يندم على ذلك فيعادي صاحبه على الحال التي كان عليها بين يدي الله جل جلاله وتلك التي اجتمعت مع صاحبتها هناك فيما يغضب الله جل جلاله فاجتمع على ترك الحجاب أو اجتمع على الغيبة أو اجتمع على ما يغضب الرحمن يأت يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض بين يدي الله جل جلاله كل الأواصر التي جمعت للدنيا ذهبت بذهاب الدنيا ولا يبقى إلا ما كان لله جل في علاه فهذا الذي يجتمعون عليه فيسعدون بين يدي الله جل وعلا في الآخرة في المقابل يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما يقول سبعه يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله ويذكر من بينهم قال ورجلان تحابا في الله عليه اجتمعا وعليه افترقا فهذه المسألة فالان اجتماعهم مع بعضهم البعض على الله جل وعلا وعلى طاعته فإذا اجتمعا يتذاكران فيما يخوفهم من ربهم أو يتذاكران القرآن أو يتذاكران الذنوب والتوبة أو يذكر بعضهم بعضاً بمجالس العلم أو يذكر بعضهم بعضا بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر بعضهم بعضاً بقيام الليل فيجتمعان على ما يحبه الله جل وعلا ففرق بين الفريقين فريق هنالك يعادي صاحبه وخليله بين يدي الله والفريق الآخر في ظل عرش الرحمن ولك أن تتخيل أيها الحبيب هذا الفريق الذي يأتي يوم القيامة الشمس دنت من الرؤوس والعرق قد ألجم الناس الجامه فبلغ منهم موضع الفم أو اللجام فيمنعه من النطق أو الكلام ففي شدته يفاجئ بأناس يقفون في ظل خلقه الرحمن تحت عرشه جل في علاه فيكونون فيه جميعا لا يجدون من شدة العذاب ولا من شدة الألم ولا من فيح النيران ولا من شيء من الأشياء لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على الرحمن جل في علاه وعلى طاعته وهلموا أيها الأحبة إلى الميدان لنرى ما معنا فيه من فرسان ومعنا الآن فارسان عجيبان اجتمع على تلك الصحبة التي توصلهم إلى الجنان اجتمع على القرآن أحدهما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل في امتي سالم مولى ابي حذيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بوجودي في أمتي يقول الحمد لله أن كان هذا الرجل من أمتي وصاحبه الآخر هو أبو حزيفة مولاه سالم نشأ ربيبا في بيت أبي حزيفة فكبر فجمع بينهما صداقة القرآن سالم الرجل صيغ بالقران وكذلك أبو حزيفة رضي الله عنهما فإذا اجتمع يتذكران آيات الله ويقلوان آيات الله فيسمع بعضهم من بعض القرآن، فتغرق قلوبهم للرحمن في علا فعاش في تلك الحياة حتى انطلق كل منهم في سبيله فتفرقت الدنيا بهم أيام ثم شاء الله جل وعلا له مجتماع بعد أعوام متطاولة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم اليمامة يلتقي سالم بباب حزيفة مولاه فيلتقيان فإذا ما لقيه فعل بما يفعل الخلان وكان اول ما سال عنه ساله عن القرآن والرايه في هذا اليوم تعطى لابن سالم رضي الله عنه ويقول له خالد نخشى أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن انا إن أتيتم من قبلي رضي الله عن سالم فحفر له وتحلط بحبوطه واستعد للموت وانطلق يقاتلان يجتمعان في الصفوف سواء بسواء كما اجتمع على القرآن في طاعة الرحمن فإذا رأيت في المعركة ترى موقفا عجيبا أينما تنقل سالم معه أبو حزيفة صاحبه يذكره قال لا تفر أماما سلمة. لا يغلبن قرآن الشيطان قرآن الرحمن ولا يغلبن كذابهم صادق الإيمان فسبكوا على طريق الرحمن جل في علاه حتى جاءت اللحظة التي يصدق الإيمان فيها بالدماء لا بالكلام فحينها نطقت دماؤهم حين تنضحت على الأرض ونزلت الدماء في نفس اللحظة تقريبا دماء تسيل من سالم واخرى تزيل تسيل من ابي حزيفه رضي الله عنه فتسيل الدماء حتى تلتقي دماءهما فتختلط سويا كما اجتمعا على كتاب الله جل وعلا في تلك الدنيا منيا وغدا لقاؤهم بين يدي الرحمن في ظل عرش الرحمن بإذن الله جل في علاه رجلان اجتمع على الله واهتحاب في الله وافترق عليه جل في علاه أيها الحبيب من الأشياء التي يحرم منها كثير من الناس ولا يعرف قدرها أن يحرم من الرفقة أو الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله جل وعلا أن يحرم ممن يحبه في الله لا يحبه لأي شيء آخر إنما في الله جل وعلا فكثير من الناس يحرم هذا المعنى ولكن لا يشعر به أيها الحبيب كثير من الناس يحتاج للسبات على طاعة الله جل وعلا لن يجد السبات إلا من كان من حوله رفقة بل إن الله جل وعلا لما ضرب مثال أمتنا جل في علاه قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني يضرب مثال الأمة بالزرع بالنخلة النخلة تجد زرعها يخرج بجوارها فتخرج فسائلها فكلما خرج عسق بجوار النخلة قواها وصلبها في الأرض فكذلك يقول الإنسان إذا كان وحده يوشك أن يقع كل فتة يوشك أن تأخذه بعيدا عن طاعة الله فيقع في الفتنة أما إذا كان معه من يذكره بالله جل وعلا لا شك أنه سيثبته. إن غاب تفقده وإن غفل ذكره وإن عصى مد إليه اليد برفق ليأخذه إلى طاعة الله بل علمنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في المسند وغيره قال استحي من الله جل وعلا حياك من رجلين كريمين من عشيرتك يعني كانوا يقول لك عايز تتعلم الحياء من الله آه خلي لك رجل كريم رفيق من عشيرتك وسير معه تجد نفسك وانت تسير معه على حياء تبقى مستحي تنظر نظر إلى الحرام أو تتكلم كلمة خارجة أو تفعل شيء قال فإذا تعود على الحياء من هذا الإنسان تعود على الحياء من الرحمن جل وعلا على في الآخرة فهذه إشكالية عجيبة جدا نعيشها في زمان يعني تقطعت فيه الروابط أو الأواصل بل يعني سامحني أقول أيضا ربما تجدها بين بعض الملتزمين أو يعني للأسف يعني هتعرف حضرتك إن للأسف قبل الالتزام كان هو متعود إن هو بيعيش في مجموعة في شلة معينة قريبة منه فبعد الالتزام كذلك تلاقيه عارف واحد اثنين ثلاثة 4 دائرة اصحاب الضيق فقط لكن لا يعرف اكثر من ذلك لا يعجم معنى الاخوه الايمانيه بمعناها الواسع يعني اقول لحضرتك احنا في مسجد الان تخيل كم واحد معنا في المسجد كم واحد فينا يعرف الموجودين او يعرف اسمهم او على الاقل فكر ان هو يتعرف باللي موجود معاه ويكتسب صديق هي دي المشكله كبيرة جدا ودي معنى الاجتماع على الله جل وعلا اللي احنا اجتمعنا في بيت من بيوت الله ما جمعنا في هذا البيت إلا شيء واحد الصلاة بين يدي الله سماع القرآن أو سماع دروس العلم التي تلقى هذا الذي جمعنا فلا يحتاج الإنسان هذه الرفقة أن يتعرف بها أن يكون فيها المودة والألفة التي وصفها الله جل وعلا بين المؤمنين فغياب هذا المقتضى للأسف هو الذي يفتت الأمة ويفرقها ويجعل بأسها بينها شديد حديث عجيب في الصحيحين وغيرهما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي سلاسا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة قال سألت ربي ألا تهلك أمتي بسنة عامه يعني بمجاعة قال فأعطانيها الله جل وعلا فلم تهلك أمتنا بمجاعة قال وسألت ربي جل وعلا ألا تأل يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها قال فأعطانيها الله جل وعلا فلن يتصلت على هذه الأمة عدو ولو اجتمع أهل الأرض عليه لا يمكن أن يبيدوها أبدا ليبوا الله معهم قضى لكن الإشكالية الثالثة قال وسألت ربي أن لا يصل أن يجعل بأس أمتي بينها قال فمن عليها الله جل وعلا هي المشكله اللي يبقى باس الامه فيما بينها ان تبقى مفرقه فاذا تفرقت الامه فيما بينها يطمع فيها عدوها بل ويستعمل من بين جنسها من يكون سببا في اهلاكها قديما قالوا لا يقطع النخله الا احد اغصانها فدي مسألة مهمة جداً إن الإنسان لما تبقى الأمة متفقه مجتمع على شيء واحد هيفدي بعضهم بعضاً بالدماء لكن إذا تفرقت الأمة تضيع تضيع الأمة لما انطلق المسلمون يحملوا راية القرآن وفي الحقيقة الفتح الأول للدنيا بالإسلام كان فتح عجيب بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام ورفقة صغيرة اتسعت شيئا فشيئا يعني حضرتك متخيل مكة والمدينة تكون سبب في انتشار الإسلام إلى أن يأتي إلى مصر وينتشر في ربوع الأرض كيف؟ بمقاييس البشر مستحيل بمقاييس القوة مستحيل بكل المقاييس مستحيل لكن الشيء الوحيد اللي صنعهم كان الإيمان فلما حدثت القتال بينهم وبين هرقل ملك الروم وكان ينتصر وكان سبحان الله في كل موقع أعداد المسلمين أقل بكثير من أعداد الروم فهرقل الرجل ذكي فتعجب فجمع بعض قادته يوما وسالهم قال ما بالهم, ينتصرون ما بالهم ينتصرون علينا في كل موقعه ونحن أكثر منهم أكثر عددا وعتادة وهم أقل منا بكثير ما الذي يحدث فقال بعضهم كلمة عجيبة بعض قادته قال لان هنالك فارق مهم بيننا وبينهم. كل رجل من الروم يريد أن يموت بعد أخيه، فإذا اشتد وقع القتال تأخر ودفع أخيه أمامه حتى لا يموت. هو. وكل رجل من المسلمين يجعل نحره وصدره دون نحر وصدر أخيه، فيريد أن يموت قبله، فيريد أن يفديه. فعمة تتقدم وأخرى تتأخر. كيف يستويان؟ ألا مستحيل؟ فكأن الفرق إيه؟ الاخوه الإيمانية. أخوة الإيمان اللي كل رجل فيهم يريد أن يفدي أخيه لا يموت هو قبله لا تسفى الدماغ قبله لا يهدف عرضه قبله لا يزل هو قبله فيتمنى هو أن يفديه بما يملك فإذا تقدم كانت الأمة قوية عزيزة بإذن الله جل في علاه وفي الحقيقة هذا الميدان لا أستطيع أن أتحدث فيه عن فارس واحد فكل الصحابة كانوا فيه فرسان فلنتحدث عن مجموعهم جميعا رضي الله عنهم وما كان منهم وإذا تحدثنا ففيها الشيء العجيب الذي لا يخطر أبدا أبدا على بال إنسان سبحان الله فإن بعضهم من بعض كما أخبر الله رحماء بينهم فهذه الأمة كان مقتضى الرحمة بينها لا ينزع حديث عجيب في الصحيحين وغيرهما يأتي يوم أبو سفيان أبو سفيان فيمر على ربع على مجلس يجلس فيه أبو بكر رضي الله عنه ومعه ضعفاء الضعفاء المؤمنين بلال وعمار وصهيب، وغيرهم من فقراء الصحابة الضعاف فلما رأوه قال بلال والله ما أخذت سيوف الله جل وعلا من عدو الله ما أخذها فنظر إليه أبو بكر وقال تقولون هذا لسيد قريش تقولون هذا لسيد خريش والله لم رسول الله وانطلق أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الإمام ينطلق ساني يثني لإذ في الغار صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من قال فيه النبي وسلم هل أنتم تارك لي صاحبي فانطلق أبو بكر ليأتي النبي ليخبره ففوجئ برد عجيب قال لعلك أغضبتهم يا ابا بكر فنظر إليه وسكت قال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله جل وعلا من فوق سبع سماوات كلمة كانت كفيلة أن ينخلع قلب أبي بكر فانطلق سريعا سريعا يجري حتى جاء إليهم قال رحمكم الله أخوتاه هل أغضبتكم فقالوا لا ويرحمك الله سبحان الله أنا الموقف دلما بقف معاه بتعجب انا بتخيل الموقف ده لو دلوقتي لو ان اثنين دلوقتي زعلانين من بعض لا اي سبب وواحد راح للتاني بيقول له معلش انا زعلتك قال له آه زعلتني وعملت كذا وعملت كذا وانت اخوتي وإلى آخره سبحان الله بس انت حضرتك تلاحظ مقتدر الرزق والاخوه الايمانيه اللي بينهم يا الله يقول له يعني اغضبتكم فيقول له لا ويرحمك الله رغم ان لا شك ان هو اغضبهم لكن دي مقتضى الاخوه أن بعضهم لا يحمل في نفسه من اخيه شيئا سبحان الله فدي مسألة مهمة عشان كده الأم ارتفعت وكان شأن بين الأنام عشان كده كان الإسلام له كلمة تسمع في كل مكان كان الآذان يرتفع في ربوع الأرض لأن من حملوه ناس صيغوا بالإسلام فمحتاجين هذا المعنى أيها الأحبة في المعنى اللي احنا عايشين فيه الغربة التفرق التنافر محتاجين ان احنا نعيش معنى الألفة والموده الرحمة على الإسلام على الإسلام كما أخبر الله إنما المؤمنون إخوة إخوة إخوة فوق كل شيء الذي يجمعهم أخوة الإيمان الذي يجمعهم القرآن الذي يجمعهم الإسلام الذي يجمعهم طاعة الله جل وعلا فأمة تجتمع على الإيمان قبلتها واحدة ونبيها واحد وربها هو الواحد جل في علاه كيف تفترق تلك الأمة أو تتناحر كيف لا تعيش مقتضى الإيمان فالأخوة الأخوة أيها الأحبة الأخوة الأخوة ميدان الفرسان ميدان النجاة بين يدي الرحمن ميدان الطاعة والوصول إلى الجنان فهلموا أيها الأحبة لنحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا ونجتمع على طاعة الله وعلى القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وندع كل شيء في الدنيا يفرق اجتماع إلا على ما يوصلنا إلى طاعة الله جل جلاله وللأخوة مظاهر وهذا هو موضوع القادم مع حضراتكم بإذن الله جل جلاله على هذا المقدار وأقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم وجزاك